اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما خليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلماني اخوة شويست حمد السباس استعجبوا اخوائي قورا سبحانه وتعالى دار يشتر لسر سفري قرآن سنتي بيغمبري بيشواء عليه الصلاة والسلام لقد بجمارة دوصدو سلو تشوارها من دا كويكر دي نوا خوش وستان ديارة روج قيامت كخواي پر وردقال أم خلقا حشر دكا لميداني محشر رايا اندقري بو اوه كواه لبسيناوه لبسيناوه عن لقلبك لسر اوى كوالا الدنيا انزامي عن داوه لخدبي او روده اگر خواهي قو الله تعالى لخزمت فرمائشته چه پیغمبره خواه عليه الصلاة والسلام دوستين باسي ام سيارانه منلو د كاتن قيامت هر يچه لمرو وكان لي اندكريو بيويستا ولامي بو اما بكن امامي بهقي وخلج تريج رحمتي اخواي غوريان لسربي فرمايشت د جرنوا عن ابن مسعود رضي الله عنه كالصحيح الجامعة الصغير إمام الباني رحمته إخوة قوريلا سربي جماري حبتزار دوستو نوادو نوئي بيذاوا عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عب يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه لو فرما يجتدى بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشي او سياره مان لو دكاتن كوالا روجي قيامات هري يا تشكل ا ما فيست ولامي بو اماده بكين معلومه وكو تنجاري تر جويتا ليبوا هسي اكمان كردوا لو دنيايا خويا جورن لسر أو كرزوانا حساب ما لقلده كان يكم تيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي عن عموره فيما أفنا هريكي لأمنا محشر ناتواني بجولة تواق لو شوینیک تیای دای در باز بی تاکو ولا می شرب سیار نه داته وا په سیاری کم لو تمونک واخوای گوربه بخشیوا خوای گورل سر ام تمنا لمن د پرسیته وا تمنی خو چون برکت تمنه چې کول يا درش خواهي غوري لأسر أو تمنى حسامة لقلدك جيان بريتي لتن سعاتك جيان بريتي لتن روجك جيان بريتي لتن منجك تنصالك درش وكود خواهي غوري لأسر أو حسامة لقلدك أو نعمتي كبأمي بخشيوة كبريتيها لتمنوا عمري ايما خواي قولا بس يارد ليه ذكات سون او عمره تسرف كد لتي تسرف كد قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان إنه السلام من interpretarla عن عمره و حسات كم تعالى إنه خلق شارع و غير podob skulle إتبه ذلك سورة والروم 9Phari ب mio أيد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعد أن تكون هناك جاناً جاناً يتحي لأنه يجب أن تكون هناك تعقيد لأنه يجب أن تكون هناك عقل و روشنبير بوي عقلی خود به کار هه نه دینی خوای بهند ور گرت فرماشتکان خو او پیغمبر علیه الصلاة و السلام کما سی امتمانا دکان بهندت لو تمنا لتاکه صرفت کل او تمنی اره بخیر او چاکه او حسنات برت کل ورامه کله اندر لبر اوهی پریزت پاکا لبر اوهی زخیرت اماده یا توی شکت اماده کردوه با او روز خواه امی درست کردوه روز کن روزیش من پیده ده دعایی در من مرینی بنام دعایی زندو من دکاتا زندو بونه و با اوهی کوا خواه گوره لپچینا او لپرچینا او من لګل دا بکد د قبدق ثانیه به ثانیه سعاد به سعاد روش به روش کله تمنې امد رواته خوای ګور لو سر حساب مان لګل دکاء بزانی ام ثمانه لتی صرفک امني عمتي خوي جوره سبحانه هو تعالى كبئ ميدايه امجيانا بزانين امتى منما لاتسي سيرف كردوا لتعاتي خوي جوره لجوره لي خوا عليه الصلاه والسلام لساكوا حسنات خير لشتك واقازانزي بوخوتو بدين كتبه لخدمه كردني دين لبلاو كلنا ويدين لبلاو كلنا ووقا ديني, ديني خوي گوراو برنامي خوي گورا بخلق لا تاكل مسلمانان لا خوشويستي ولاو فجيري بو ايمان داران لا خوشويستي بو مسلمانو خاوان باوران يعني لخرافة لقناه لتاوان لجريمة لدجاية الدين لدجاية أهل الدين لدجاية كردني مسلمان وإيمان دار لكي تصرف كد أوي إستاذ سأكدك أخوشي بأخوي أوي شي عليه الصلاة والسلام حساب بو هر دقیقه اگلجیانی دکال هم دنیایا خوشی بو او. اوشي او اچی کوه خریچی دنیایا. او کسی خریچی دجمنایتی دینه. او کسی خریچی چال حل کرده با مسلمان با ایمان دار. اما منده. دا. خسارت منده. به لکچو خو په نامه منبث گویا ام مسلمان ته ګېشوه رحمتي خوای ګوري له سر بي فرمنده که ام ته منه لڅې صرف وکاين بو منبع زکات له سم بيته دا قسمه مو ام ته منه لڅې صرف وکاين تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جنة ليل هل تعيش إلى الفجر؟ أو تشيك بكركمان او أو زخيري بكركمان دي لقيامات تقوى يا خواب عدستي يا جرائيلي خواب عليه الصلاة والسلام نبزاندني سنور نواني خواي قوريا كبوئي ميدانا چه هل ائمه واربك تاوا بزاني مصيري بيانيت شيا چه هل ائواربك تاوا لا يمسو قربيتن بيانيو دو بيانيو دو ايوان دجيو تمني دمنه ام تمنك واي قورب امانات لي اي ميدانه چه بتواني بزاني بيانيت سيفا سده فكم من صحيح مات من غير عله وكم من سكيم عاش حينا من الدهر تنمن بينينا خجلبو تندورستيز ساق وسقب تنمن بيني بيدرد بو ببلابو وان كاذل هاتو مردن بردیوار. بولای خواه گورا. تندیش من بینین درده در دار و نخوش بون. بلاو مصیبتی انها بو. لنو جایگاو لسر پشکو تبون. بلا خواه گورا ویستیوا بو. تمنی اندریش بو. نمو مردن. نباو ميكروبم ایدن نباو وایروسه بردن کډکټور اکان دیام غوډ 12 ساعتی دیکا 24 ساعتی دیکا سی او 6 ساعتی دیکا منجه چی دیکا ساره چی دیکا د شي څنګه من فتن ینسي ويصبح لاهيا وقد نشجد أكفانه وهو لا يدري تنمان بني قنت بيني بني لجياني لتمني تغياني دا خريج الدنيا ورابواردن دنيا بو حسنا لو نذكر كوا لكاته اي او اخواي او امانته كالجيان ليدستانتوا حسنا لو نذكر كيف نبو حادر كراوا لو دقيقي خواهي قولنا مبسيتي روحكي ليدا استنتوا وكم من عروس زينوها لأهلها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر تندش منبيني ايوان ابوك بوزاوات رازين رتوا خوة رازيني توا امادية بلتي بولاي خوشترين كاتي تمني او شوا بيتن بلام تقدير رب العالمين وابوا يشيشان يا هر دوشيان بنا خوشي بنا خوشي ببلا ببلا خواهي غورة او امانتين لورگرتونن نگه يشتونن بيك اقاداري او تمنا بخوشو ايطان اقاداري او عمره بك خواهي غورة لاي توي داناوا نکې شته چې ته دا وچی خوای ګورې پی نا خوشبې خوای ګوره پی راضي نه بیتن پیغمبر والسلام له فرمایشت دا الحاکم رحمتي خوای ګورې له سربي روایت عن ابنی عباس وعمر بالمیمون رضا إخوائي قوريان لسربي تجير نوى بيغنبر عليه الصلاة والسلام لو فرما يشتيك لصحيح الجامعة السغير إمامي الباني رحمتي إخوائي لبي جماري هزار وحفتاو حفتي بيداواء دفرمي اغتنم خمسا قبل خمسين يعني بينشتهي اقاداري با بحندوري بقراء اغداري بنوكوبين شتيتر به اوانه دلبير بمتوا جارتر كاتي اواد نبيتن بير لو پنزاي يكن بكاي توا اتش يا تشام پیغمبر عليه الصلاه وحياتك قبل وموتك جيانه پيش اوي بمري جيانه پيش اوي بمري امشيانه بهندور بكرا كرين جي بي بدا بو اويل دواي مردن اويل يردك هي بك الكدبه حسابه او جيانا بكه نكاي شتي بكاي خايه اوربي رازينه بله وجانا لبل اويل دواي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل خذ بأورجاء مادبك دوان بسيار پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوشا يستانده فرمي وعن شبابه فيما أبلاه او قنزيتيك خواه وربطو يدعوه لمرحله قناه جيان خوالده بالسيطوات سن الصرف لاتيد رابوات خريشي تيبو لو قنزيتيار الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا آيات 5 سار لسورة الروح خواهي دفرمي خواهي ويدو رسكر دواء بزعيفي بهزي نطفعه كباب من دسيب فإن نطفه آواء آواء بحيز و بيده صلات آواء خلق بچاوه ايشي كم تما شايده كا آواء خلق بيز و كيزي لده بيتوا اي ملوان دروز بوينه ولو نطفه آواء خوش وستال پاشانا که خواه غورا بحيزي کردين جيشتين تمنه کپیده قتله تمنی گنزیتی تمنی همو انسانی که خواه گوره عمری پی ببخشیو پی ببخشی بو اندازهی کوا تمنی گنداتی ببینی پیویست حسابی ببکا لکاتی گنداتی دا انسانی مسلمان و ایماندار پیویست زیاتر بیر لخزمت کردنی دیم بکاتوا بیر لجه بزی کردنی فرمایشتکانی خواه پیغنبر بکاتوا علیه الصلاة والسلام لو كانت اداتو هزتيا طاقتو تيا قوتو تيا بلان باش ماويه تشتر ديتم بيتا قد منيوة لو اني لعبادتك كان لاك كان لحسنات نتواني وك اوقاتيك غنزي انجامي بدايه بو اوقاتا خد اماد بك بروج قيامات ام كنزي تلك أم جنزيتي لتسرف داكي لنواجو روشو يعني لتسولاناتي وملها شوكان بشونيجو ذكر خواه قورا بسرد بي يعني بتمشاكر دني تلفزيونو سيدي بأخلاقي وبدروشتي أي جنزي مسلمان لجنزيتي دا خود پیره روشتکان پیغمبر دک علیه صلاتو والسلام خود پیره سیرې پیغمبر دک علیه صلاتو والسلام خود پیره برنامه پیغمبر دک علیه صلاتو والسلام بو خدمات کردنی دین بو خدمات کردنی او کوم لګایی کتی داد شي په برنامه خوای ګوره ګنزې تی لسی سره مع الأسب مخابا جنجي إما جنجي إما أو تمنيك جنجيتية زور بي هر زوري إلا من حفظه الله خبكي كم نا زور بي هر زوري جنجي من أم جيانا أم تمنا كورتي جنجيتي لبي ديني صرف دكن لبي ديني لذ جاءتی کردنی دین لذ جاءتی کردنی پیرو دین دینی خوای ګوره ک اسلام هر غنزن اساکا بناوی روشنبیراتیو بناوی رونق بیری بناوی پیش کوتن لذ جاءتی دین دکن لناکمل جای ائما اوانی کوا وسائلی به اخلاقی و فسادی غندری مثل عقيدة و باور مثل روش مثل دار الماني عمك و مالغياء جنز براي ويدفن هموه جنز هموه جنز فسادي و خراپكاري لنا و أمت بلاده كاتوا هموه جنز بأشراوياتي تو جنز مسلمان بزانا تمانا كل جنزاتي لتسرف دكي تنت في ذاكاري بأم دينا تنت أمادي أم قنزيتيا أم تمنخوشا أم لذاتي لقنزيتي لدنيا كي تنت أمادي خذ بكي بقرباني الدين إخوان بقرباني برنامي إخواني قورة سبحانه وتعالى تنت شارزاي لسيروجي أنامي قنزكاني صحابان رزاي إخواني قورة يا نساري تن اعقاد داري هنوقش بني جياري او صحاباني زي اخوي جوريا على تن سن امادي اخلاق وروشتو مسلمان صحابانا زي اخوي جوريا على سربي پیش برچه بو بو قربانی <تسقًا> دان بو دین پیش برچه ام بو بو فیداکاری بو برنامی خواه پیغنبر علیه صلاته والسلام تو <تسقًا> تماشاین که لگر خود براوردی آمکا <تسقًا> خود لگر اوان براورد بکا بزانت یاوازی تو اوان دا چیا لبی اخلاقی فسادیم لطوبین شوهتا بیانی شوی رمضان شوی له خوشبلي خوای ګوریا شو وکالي رمضان و د شوی اخیر خوای ګورن رحمت او متدنیری جنځي امله باتي اوله مسجد خريش ونويشبي خريش قران خوینډيم بي خريش خو پرڅه کډم بي بو علماني کفي وسه بو, بو دي نه او خدمت او دينا جنځي امه لنوادي کندا بينيور لپاركا كان د امبينياوا مع الاسم مقابل لميدانه كان توپيل د امبينياوا تاكو بياني زان منجرا مزان منجرا غوردنا منجكه مسلمانا او سزنكا زنداني كراوا اساكا ازاد كراوا بوخايتي دك با ميكا توكو تو اوامكا غنجي مسلماني اوام ما بيرقود بك وروجي دادي دا دا بطنية لخزمت خواهي قورت راده وستي پس يارد لسر امروشانا ام صالانا ام ساعاتي ام تماند دهده جنجي اما للوكو ملقي اما خريكا بدجاعتی کردنی دين. او هم منظماتو او هم رقراواني كوادجی دین لکردستان اوانيك هاتونا هريشي لجير برديك و لجرنابك اوانيك واق القلجوية و بكريجيراوي زولكو ديانا دشمناني اسلام هاتونا همو قندب ريويدبا برو استطلاع بك برو لي بكولوا برو بحث بك بزانوايا يا امال <الغنجاتي> او پانزه سالان تاکو بستو پین سی سالی هموی زور بی هر زوری و او قوتم تنها اوانی کخواه گونا رحمی پیکردونا اویتر هموی بجدار لدجایت دین لمالا و امال او گنجا پر وردد بی دلی بمزگوت خوشه هاتو چوی مزگوت دکا زور قرآن دخوینی حزیل یا فیره ام برنامه ام دینه خواه گوره ببی خلچه دلین امشید بوا زور لگر گردین تی کل بوا خلچه تر اوانی که آماده نا قربانی بدم بوا ام دینه فی داکاری بکن دلین ام ارحابیه تندروه لإسلام تیه نگیشتوه اسلام وانیه دو صحابه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بزانت سن پیش برچه ان کردوه بو تساکا بو فیداکاری بو قربانی دن منجی رمزان تریش باسم کرد منجی زهاد و تکوشانا منجی خبات کردنا لپیناوی قیاندنی ام دینه بخلق لپیناوی رانمالینی یا خود لادانی او کشپانه کدینا بربست دبنا بربست دینا پیش بلاو کردنوی ام دینه دوس يا حبايبي ريس لبدر رزاي خوي قوري على سربي لخدمه عليه الصلاه والسلام كاتي كواويستي خلشي قلب جيري بشر دويا غنت شوارده صار فاضه صار شوارده فاضه پیغمبر عليه الصلاه والسلام صفي كرد وريزي كرد جاتما شايكرت كمهم والله برستر بو اوي حل بشار اوي تري حلنا بشار اوي كوا كرت بالاتر ولو يتر كبرا يا اوغندا من سليمانه بريزا فرموي اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دشي بكر يانك فرموي بو من هلنا بشيري بو هلد بشيري قسم با اخوا اگر من العاديم ندا حقا بي إذا لست بأخلاقي لست بدروشتي بروسز لكان ما زنداني كانت مع شابك بزانة جنزة كان من السدسي جيراو بالله العظيم أما هواليك الرأسي زوري آواء زوري آواء هاي لسدنة كردستان جنجي راوة لماذا؟ لجير تأثيري ام ستلايتو ام سيدو ام هيرشاء بأخلاق فساديي كوا لأوروبا وامريكا بومنات ولا لايزو لكو ديان جنس حبي بهوجبوني داوة بخوشي خوي تعرضي كدوا بخوش اندالين مسلمان دالين امكو ملغيش مسلمانين الملكاني الشوه الرجل برها وارده كان كدل ستانوها تبينجي مسلمانه اسلامي تندر مسلماني تي ما تدلت خوشبي دا اقاداري تمنكت بل قنزيتي خوشريت با تكوري تكتي وزعي كتان ساعترني وجع خشكان لوجع برايان لو انا لا زور شت خراب تريج بيتن موبايل اخلاق وروشتي خشكان تقدا ستلايد لا مالا اخلاق وروشتي خشكان تقدا تنا اوانيك واقوا جورا الرحمي فيكدونا لجير تربيه وپروردش جوان ورفك فيك خويا جورا پرورديكدونا بسياتي سيام خوشويستان وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه خواب سياره زيد قال سر او مالي كبرحمت او مالو ثروته وسامانه لايتو امانته خواب تويداوا اقدر حشر ذكرك قالو سنتولمند تند مال و سلوات و سامان هبو چی بسر هاد نالای باعزایتی خوام باعرکینی و سوانی خوام امپاره و پولو سلوات و سامان پیدا کردوها شکری خوای تیدا نکی حقو ما فی خوای گورشی لی ندی خوالیت دا پرسی چونت پیدا کرد ولی چی شتصرف کرد با فلسه با دینار بی پیدا کرد لا حلال يا لا حرام شو بعمل شرعي يم بزلام كشتن يم بمعاشه من شي بن ديوار يلا باخلاقي فسادي ولا نادي لرب واحدن فيداكر يم بفروشته يرك فيداكر يلا بديني يلا بكره لسي تصرف كد لبيديني لفسادي لدجاية الدين پارا پيدا دك خسري دوقات و سيقات نروز دك ببعض شرمانه برامبر خلق و برامبر خواهي قورا لسري شيدانوسي هذا من فضل ربي خسن بخواد بي بغزب فضل سي خواهي قورا زلود بو او او بزانی هتا چه داروی خواه گورد دلوکت بو شلدکا بو او او بزانی پندو عبرد لوانی پیش خود لوانی دور پشتی خود وردگری او مانو سروت و سامانه خوابتوی دعوی بو او او او لطاکا بکاری بینی بو او او او لطاکا سرفی بکی تو لگناحو تاوان لخراپکاری او مالا او تسر فراز الدكات براو بهشت غزامندو نازو نعمتی خواه غورد دبا يعني اوه توشی دردساری و ازیت و ناقوشی دکاتن به هلاك دادا توشی خطارات مندی دکاتن هم لدنیا و هم لقیامتش خارون لگل او دولة مندی دا لگل اوه كواهیب خواه غورا لروجي قيامتها عذابها تندو تشتري لا تشعر بسيارة صورة خوشة وستان. وعن علمه ماذا عمل فيه لسر او علمي كوا انسان ودسي دهني خواهي قوري لروجي قيامت حسابي لقلدك زاناو دانا كان اواني بخود اللين لروجي قيامت في ويست الرابورت آماده بكان والامي قورا سبحانه وتعالى بدنوا لو علم الى دنيا شون يا صرف كد قورا مدحي أو كساندكات كوا زانانا اواني كوا علم وزانشتين بيا كنفع وقازان جيبو خلقها بيتن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أماني زانانا أمانيتي قيشتونا أو عالما وكو زاهل نزان نفام وانينا فرق يعني يا زيوازيانا يا اللهي قوي قورا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوي زانابي أوي أوزان نستيك هيتي لخزمتي دين برنامي قوي قورا لكز مديني اخواو في غنبر عليه صلاه وسلام سرفي بك اخواي غورى لروج قيامه بكل شي دي بلو بايش يا مبرزه حمله دنيا خلق ريزيان ليدجري بساوي ريز تماشاندكا حمله قيامه اخواي غورى ريزيان ليدجري تن لهمان كات اشدا اواني او زانستو علماء بخوا بكار نين اواني كخواي غورى او علمي وكو بغشينو رحمت في داون بو خو به کاری ناینن اوانش عذاب یې مشزا یې توندوتیش مسیر دواره ځي نه هوښ انتظاري انده کا خو بدو صفد خوشوستان بدوشت ناو ځانو دانه د دنیا اوانې بو خو غوره او المسر فناکل تل حماري يحمل اسفاره وكج درج ناو یاندینی کبار کتاب چې برکر د بی نا زانی هر جو ادریس څکتاب له بربکی سبردو داری له مهم اوه بار بی حلی بغری عالم زانا ک علمکی لدینی خوای ګورثرف نکر راستو حقیقت واقعي اویلنا قران او سنت هه به دشکاري بقل ګرانه ګیان اما سیرتی وکو جو در جوه صفتاتك ترخاي غورا باسي عالم دا كاده فرمي كالكلبي ان تحمل عليه يله او تترك يله وكو صقوايا تنبقي مت لا انسان حيوانه تنبقي مت كما خواد فرمي زانه دا نكر عالم مكان اگر له بينا او علم بخلق رانقينن ام حقيقتي اسلام بزواني براي کو بيچي نغانن بخلق بيشار نو تنوليت يداك انت وزليت يداك من يفيشوا بو قيادي او امته فلو شاك سازي ولو لداني او تاوانو او هم في يدينيك ذكرين اغروانب وقو صقوانا صق اغر صق. لي بغري هر زماني دردي اغر تнгаو شكرت هر زمان دردي پیغمبر علیه الصلاۃ <سؤال> والسلام <سؤال> نفرماشت دا خوښ او استنبوه منده جریته او دا فرمی لروځ قیامت ام ځانادانه او مل المنی کوا استاکه لسمن برق صدقین خو خلق صدقین خو پنا منو دا فرمی همدې چان لروځ قیامت خلچه تماشان د کډان بینی سزا ده كون عذاب ده كون څه عذاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وک او وسفی دک دا فرمی ريخلوچ انده ته درو زا چون جو ادریش جره دکاتن د شورېتوا او ل دوري رخلوت خويان د شورې نو د ګوزن خلک ک په اندلین ما مستت تو ما مستفلانه بويله دنیا اي همو جمعه همو عصران همو واران لست تلایتو ل تلفزيونو ل راديوو ل مسجدتو ل کورو کوب زماني چي لوسد نبو خسي خوشد او خلک دکيت ايته حديثد بو, بو او امر معروف د ذکر نهي له منكر د ذکر اي بو, بو, بو ولا خلق بخات شي نه گهندوا فيريته داکر دوا بو پول دنيا ام ما تانا ظلم کا سر شورب بو تاغوتان بو انسان چې به دین بو برنامه هیڅ او پूज لو العالم دا زناګه دلې بلې منم فلانم راه ثوابو بلان مله دنیا فرمان به ایوه دکر ساکب کن ایوه شم قداغه دکر کواخرا په بکن بلان بخوم که فرمانم دکر ایوه ساکب کم ساکم نه دکر که فرمانم په دې إذا كان لدينا قناح و تاوان و خرابة كاري بجوارنا و قد غم دا کردن خوب اگر راز بکن زانا و دانا هكام پیشوائي اممتنا اگر او راز بکن لخواه گورا اگر اوان راز بکن لدين و برنامه خواه گورا كومالغا تساق دبه كومالغا برو باشي درواتن کومنگل <مالغالا> خوشیو لسلامتی دا لبکتیاری و کامرانی دا جیتن بلام کهاته که كا اوان سریان شور کرد بوتاغوطان کهاته که كا اوان آماده نبون حق بخلق را بگینن کهاته که كا اوان لبر پول دنیا کم دین خواه گوریان گوری اوان مسیری انده بیل روج قیامت خواه پنامان با لحفته رابردو لフェイスبوک کبراي غوسانايا لا وانه همتان لسر شاشه تي تلفزيون حتې زارې دو ځربې ویننن نزانو نه فاهمه زنديقې والله دا مې زنديق پښیمانی جنيمه دلم زنديق پښیمانی جنيمه لسر تلفزيون او لستلايت او لا انټرنیټ دلې چی بزانه دلی څنګه راشه مراه اسلام و مسلمانان دلی دا وکرم له حکومت هریم در په شموشته غلطه مسلمانان دک دلی امانه دلی مسګو تمو ختن کراون سنت کراون و دزدا شان نه اما استهزاء به دین اخوا با اخلاق او روش او با قيم مسلمانان پیدا کا دلی دا وکرم له بر پرسانې کوردستان لافروکه کا خانکان کان سعودي د ري د ابنن لمو پاسري چې له له هر ولاته دزداشه بيني یا امزل افغانی که انسان سماشاده ک عدلي پیدا کوي تو انسان مسلمان اوی نيفاق ودلي او بيسي له نودل د نبي كيف پیدا کوي د شته واه بس ايدي تو شو درد, درد درد د سري د بيتن دل سعودي د ابن قداغه بكري ابستانه بيته اخلاق به بي روش به دين مسؤول شمل اقصا قوم بدين باشه تو اعزائي او اونده ايبو داوال بر پرستان نا کي ل فروكه خانه كان مادي هوشبر قضاغه بكن ايبو داوانا کي سيدي او افلامي با اخلاقي نهنن ايبو داوانا کي درماني اكسپاير نهنن ان او امه تان كرد او کوملګه بر پرسان. بو په یان لري جناب خو فروش هفته تیر وفدې رحيث بشعي كردستان شوته لاي شي تزانيان مكتبي تنفيذي شي تزانيان حل ګلاحي شبله ني شي تزانيان وفدې چې ان شوها دلته هم ما مو ساي اي بنده باش مني اکر دوا خصبه شعيد الله لاثم من پیغمبر عليه الصلاه والسلام دعوانك دو حدك بو ائمه ابنن زاريتي تن مان بوسوتينن بفرن نن خصبك لدوتور ولا مياند دم يا شيخ كان من لاثم من پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده هدار قلتو ما اسجدين شو كافر دنوي داك عيبنا من شو ايمه مسلماني شوم يان اوتتن قيشتوا في نزانيتن يعني شو وتا كبرايشي ساحره كبرايشي بدينه خلق لك ايش دبا معقوله تو شعبي مسلماني لا اله الا الله والحياه ماده اخوانيا ام خلكب السروج له خوي ودور اسبوع طول مسلماني تو ظلم شعيد الشعوب ضل الدين وبرنامج خوي جوره حمود دينا كان اسماني ذلك وكم مخدرات وخلك بيسر خوجن كنت دو مسلماني شو اي كافر اوالي لحزب الشعيج منها مو كافر من اعترافي بهذا كان نان دام شمتي دا لم يكن ملزم بقراراته برياركان يعني. بو من وقت ما كمهرواشه وكو مسلماني تيجيشتو عقيدة باق خوماتي هذا قم والله أعلم يشتزانا وكو لمصطلحي علماني من مصطلحة بكارناينا باز بو يقلق تيبغان لأن مصطلحاتنا قناحة من بكارناينا وكو العلمانيات ام حزب علمانيانيك هنالدين درشونا او به کاری دایندل یی چتی زنا وک رخراوی چې پېشېی وای وک یی چتی افراطان وک یی چتی ماموسایان وک سندیکای انداز یاران وک سندیکای چتی زنا نه هیڅ آوه هیڅ ترنیه سربه حزبیکا یان د صلات د صلات تر علمانیه حزبکان شرع علمانینه اما هیڅ حکومت نه دانیه ځامن وای تماشا وک پرد خل هیز هیڅ هیڅ كسما ملزمنينا لنا أمت ملزمنينا بجلزني فتواب حيث خليفة مسلمانين لا يوجد حتى يوجد شيء دانا بتنبوه بمفتي تقول الآيان زيهات علمانية بيدين دشدين داندراني خسننا اعتراف اشتبه ناكم داتو تسي حتى حد بومن ما اما اوافر بون الدين خواهي قولا قرآن و سنتي عليه الصلاة والسلام مما ساکرمان څو نه څو کې دي نه عقیده پاک امام پاک له امفير بوينه ام دینه ز به خلک راځی نه شه تزان اندلنس نه ملا فلانی اندلنس نه فیسکارج دناسی ای ایول څو نه ارحو به دینه کوردستان دکري ای به راځه عریز نه نانوسن راپورټ نه نانوسن به مسؤوله کانتان بلین شریعت تطبیق وکنه بولن عقيده تي امته مگورن بو بسروكه كان نادن كل دين لا بو پيان نان خيفو عند حدكم راوستن تي دي كنرن اي لچوينه او ايچتيزانان او همو بيديني ذكرتن او همو باخلاقي گندلي روشت لم كردستانا اي ولچوينه لچوينه زامن نمو جنب ايوا نچوس لي وراثكرم بو پر او پوله هموی څو نه چې پزشکانو اواني تر دخونو هیڅ ترنه سندیکای پزشکان څه کاری هه ها مو ہفته همو راژه وطن در معنی اکسپرت د ناو کوردستان سنتام بینیو لو لو ما وید وایدا څنګه کس په درزی په در معنی اکسپایر جانی دا لدس ده اي کوه کوه سندیکای پزشکان له چه فقط فقط فقط او وصفاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسر تطبيق دبی كده فرمیتن وقود جدرش وقود صغر بسی بسی بسی تنی برنامه که بو تان داند راو و دارج راو پي پي لزاخو خبره اخر چې تاسو څنګه له کالج پرورده دخینی، خینی ممدارکان شوم بیانې د لا او پرورده یاندکه ول مصيبه او مصيبه ګوره منال منده بین بیانې اوانه و ما بخو د کلو تربيت یانددن و نه جن ورو ب به منات ب بيت شک زرب منتی د سلامز ګوته صدانه قران پیروز د خویا شته ځانایان خو ولایکان خو او امامانی کهموئ د 15 د 20 متر خماش اسراب ده کله سريان د وطن و نه داده وزن همو ورځ له خطبه له زبا له ګوریا له دزدا شاه همي له کلټک شروان ای بابا جواب نه لسه قران قران مقدس نه کلام خدای برنامه خدای نه تو په برنامه کې خوای غورځانی خلک کریز لیدا قال ما مسته ملا لبر اسلام اسلامه کې لبر قران کې نه تاسو چې خو بابا جواب نه کژ ولا مينیا پړی چې له کلار باندې ژنیور ولا رمضان قران ده شوتین یشت تل او هاو او همو سوکایت با ملاله چونه که؟ که ملاله چونه؟ سلطه، دسالات، پولیس، او حکمته رایده گئنه اما جنزی که بوها نخوشی درونی هست. ام قوانه من هل بوله دذنوه. هر ایش دجایتی دین با کاشت بی لبر احراضی برانبر خلق کابرا نخوشی درونی هست. ناردو مانا بولای پزیشی درونی با او راپورت بو نسیتن. هو أو هو خوا او شورتې لکرارو در باندېخه قرآنی سوتاندو درند چې تا نه کډ خو بوهاتینا کم بونه هنه په ټلویزیون امانی وایو کډ بونه هنن ته خوا اگر یوه چې استاکه بثناو مقری حزبې له حزبکانی د صلات برنامه یي حزبکې پیرو پروګرامه کین رابل چې شي ډری بېني بېنه له درو له جرپی خو بيسوتاني تنتسير شبكه سوجي بكاو تسير شبكه تيذا كان تيذا كان اعزائي حكمتو شرطو فيز مرقاو سوفاو اوي هيتان اوي هيتان او اندي ديكل مالانو ديكل انذار لدرجه الشور حتى كبره دجير دكنو خواد زاني او ز زان مسيله غرو دكن بيزيدك لنا زندانيه كانت تسير دكل اي بوك هزه القران بجوبنايا قران, بجو قرآن مقدس نيا كلام اخوانيا كلام اخوانيا اي كل نبو هلمتي بيدين هلمت گوران هر اولبو او بيدينه تسويري نكرد وقران سوتاندوا حديدا كاب بي بشري دكيتن غلطه بمشاعر مسلمانا دكا كل چينا کو اتعبتوني من لساني من بردكاتني نصيحتك بك من نصيحتك تومناوي او اي كافر بي بيدان كافر او اي بيدين بي بيدان بيدين او اي زنديق وملحد وي اي يظلم او اي منافق وي اي يظلم بس خويه جورج ثاني محاسب بك داروج قيامات رازين رازي رازيني سربدل الديوار لا غوراترينش او برد كردستان زړاوی ما سکرکار خو ابي پاريزي خو ازادي وکاتن لسر قران وکړو هرشي پههلوان انسان چې په شرف کېوت مشکلي خوشوستان په اگر نه غر المانيت نبي كرداتيشت فوتاوا اعتراف په نا كنته کورديشي بشريف تناګن په بكري ديراو دګن او بكري جيروي زولا كودي انا مخوينا لي بكري جيراو نايبيني لتاي بلا امم مسلماني بكري ام رازينيه سندارم قلت و صلاح الدين ما يكذبك ياو من التي كنت دبي همو قدر صلاح الدين لا الحق لا القران ولا يا شتي زنان شويه قراني ما مسكر كارنيه قراني مسلمانه قراني خدايه مقدس عليهم ما نبهم ما برغي لك كوا يك بياننا لو بينا يا شتي زنان دريكتبي دعابه كاتن دعابه كا هيتشي بيناكره دعابه كاتن كوا برلمان ده كوا سلوكاتي هريم سلوكاتي ان وزیر بریزا کان وزیر اوقاف چیانکدو اسلام چیانکدو قران وزیر اوقاف لزا خو قران شو تندراوه هات کراوه شو شوکای تی به کراوه خو و کیفتی دا کوي وکاو بریزه سیبو اسلام دا کوي چیر په دا کړی چیر په دا کړی د ناوا وزارت اسلام ناکا چیر په دا قرآن كذب جوابنا اي سبحان الله اما مصير من كتب امانا لاي citizenان يا وازوره ملائ اوها كور كامله با مدرسش بباتره بشي با في قشدي بتيكل قدوتش دينا كبرات بالله هم لاك زمان في داو ناوذرن وحابي لا ولاذرن ارهابي حرش نكون لما لا سر قران خلتوا بالجوابي ما لا باب الجوابين بينه سد زاده لسر قران بينه سد زاده يعني قران اوذن نيني منوتو خو بكين بقرباني قران اوذن نايمه منوتو ني وسعاد دوك صحك بخلك بكاين ما مساكر كان وامسالي او اول نين اي مد عايش خونا بكنا تامين بالي پیغمبر علي صل اسلامه تيمان चंद्रيا لا خايف على لغا دفار ينود الا يا ربي خدها لو خاطر نودانا كامل <سؤال> شفتك ولو زكان بعفو خد عفوا منك برحمه خد رحمه منك لين وما سلامتك لو مصيبتي ديني دنيا وقيامه درت زكان منك يا ربي خدها يا قلم عفوا خد سبناه تعالى ما ديني لروج قيامه وشفاعتي بيغمر منك على الصلاه والسلام لو مرض ما خوش بي شفاء بونا ما منيري او که سينه خوشو دا وای خدای ګوره اي مشاور بو تو دین خو او هم مسلمانان دې رحم باو به هم مسلمانان کي تندرستي خوښ وکي خدای ګوره زنده كار ما اصلاح وکي خو اجراه اسيري مسلمانان آزاد وکي لن يواني دا اندمه مسا پرې كار خوای ګوره ازادي وکي خو اسره برزي وکي خوای ګوره له دشي دشمناني اسلام سرفرازي وکي ګوري وکي يا رحمن الرحيم خدا يعفو ما رحمان في بكاي يا ارحم الراحمين درقاي رحمتي خوت مال يبكيوا خويا لذيدني خد لناو بهشت ببشمانكاي لذيدني پیغمبرك عليه الصلاه والسلام لسرحو جاي كوثر ببشمانكاي فريد لو او منوش مكيا ارحم الراحمين خداي جوره درقاي رحمت مال يبكيوا مش معناها ان لحد شويهنا لا هل شويهنا حنا ی ګرسو برادر ته خوشاويستي لنهو مسلمانان دا زیاد وکي خو او به دین تو ته د هر څه خباد دکا سری بهخي يا ارحم الرحيم بهانا مسلمانان به بورما خو او نه مستعف نه هر څه نه لسر توحيد لا اله الا الله محمد رسول الله خداي ګوره بهنه به سری بهخي خداي ګوره سر فراد جام کوي له دنیا قیامت دشمناني اسلام لنا وبي الرزيل يا مكي بقيمة يا مكي سوش يا مكي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحاكم يا ما المنبو بنيري لنا ومسلمانان لأهل التوحيد بالشريعة كيف يغمبر عليه الصلاة والسلام حكم لنيوان مان دابك خوة نجو روجو عباد وعبادة من يخبرك يا أرحم الراحمين التوفيق ما بدي بو نجو روجو شو نجو طاعة وسل الله وسلم مبارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد